لا ilahe illa هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 Wagez man tsha'w, wadzillu man tsha'w, biydk al khair. Inna kala kull shayin qadir. Tujul lahir fi al nahar, wadujul nahar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 Qul A'atiyulillah wa Rasul, fa'in tawwlaw fa'in Allah la yuhibbul kaafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala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 قال يا مريم اننا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه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 قُل كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَٰتَ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 Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, nabi Allah, Allah, يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم ها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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ Lima tersedu n sebelin Allah, man aman tabgoun hagi wajo, wa antum shuhada, wma Allah bi gafil n amma ta'manu, ya ayuhaal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 اسلموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم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 Min ahli kitab umatu qaimatulayatul ayaatillahi ana al-lail wa um yasjudun yaminun bilillahi wa al-yumilakhir wa yamurun bilma'roof wa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 واللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويعدب למי يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعف مضاعفة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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فاقد مس القوم قرح مثل واتيك الايام نداولها بين الناس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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قتلاً قلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 10. فآتahum Allah thواb الدنيا وحسن thواb الاخرة 11. والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم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 وَلَئِن أو قتلتم قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَن كُنتَ تَفْضُلُ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَصَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 Saripin bila datang Allah dari fadl, dan mereka berharap dengan orang yang tidak mereka berani, dari belakang mereka tidak ada rasa takut,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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقون فلكم أجر عظيم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 Qalidin fiha nuzul min 'a'dillah, wa ma 'a'dillahi khairul abrar. Wa inna min ahli al-kitab lami yu'minu billahi wa ma